بسم الله الرحمن الرحيم والدين والزيتون وطول سينين وهذا البلد لمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم وددناه أجفل سافرين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهمون غَيْرُ مَمْنُون فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْكَرِيمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ علم كانا ما لم يعلم كلا ان الانسان لا يطغى الراء مستغنى ان الى ربك ترجع اراك الذي ينهى عابدا اذا صلى ترى لئن كنت على الهدى ومر بالتقوى أرايت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لإن لم ينتهل نسفعا بالناطية ناطية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الفيشهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم رسول من الله يسلو صحفا مطهرة فيها كتب قجمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البجنة وما أمرون لا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويوتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهد الكتاب والمتركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة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 ذالكا لمن خشى ربه بسم الله الرحمن الرحيم اذا تنزلت الارض زلزالها واخرجت الارض افقالها وقال الانسان ما لها يوم اذ تحدث اخبارها بان ربك اوحالها يوم اذ يظهر وماس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مفقال درة خيرا يره ومن يعمل مفقال درة شر يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات طبحا فالموديات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا نل سنبھی چنو و نت شہید ویل ویری شدید